من يهده الله فلا مذل له ومن يبرل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد حبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلمك سبيل كثيرا أما بعد فنكمل إن شاء الله عز وجل ما كنا بدأناه من قراءة في كتاب الفتن والإيمان نبي عزي الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ونحن اليوم إن شاء الله في الباب السادس خبرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر من قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبيع عن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث أيضا مرتبط بالمسائل التي مرت معنا من أول كتاب من أول باب إلى هذا الباب وهو المسائل المتعلقة بعلاقة الحاكم بالمحكوم وهنا هديا من هذه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاقة الحاكم مع المحكوم يوقنه لنا خادمه صلى الله عليه وسلم ألش بن مالك وهو من ألطق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد رشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك روى لنا من العلوم أنفعها رضي الله عنه وأرضاه وكان رضي الله عنه وأرضاه صاحب فقه وبصيره كان يحذب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أراد الله عز وجل به خيرا ففقهه في دينه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه بالدين ولذلك أنا صري الله عنه كان فقيها لما سمع الأنثارية يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله إني يا رسول الله لأحبك لا او قال له في الرواية الأخرى متى الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعدد سلاها قال الأنصاري حب الله ورسوله فركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ودع الأنصارية وقال له المرء مع من أحد أو أنت مع من أحدبت هنا يأتي ثقه أنس رضي الله عنه وأرضاه والحديث يقول رضي الله عنه فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بمثل هذه الكلمة المرء مع من أحب ما فرحنا بعد الإسلام بمثل هذه الكلمة الحديث في طهي البخاري بمثل هذه الكلمة المرء مع من أحب قال رضي الله عنه فأنا والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم في الجنة وإن لم أعمل بأعمالهم هذا هو الفقن عشر لحبة ونحن نشهد الله عز وجل ونشهد ملائكته ومن حضر أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونرجو أن نكون معهم في الجنة وإن لم نعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم وهذا فضل الله عز وجل شاهدي من إيراد هذا الحديث معاشر مع الأحبة أن السحادسة رضي الله عنهم كانوا فقهاء كانوا علماء لا كما ينشره دعاة الاعتزال ودعاة الكلام من يعني مروجي فلاسفة اليونان من روج الفلسفة حيث تعنوا في علم الصحابة رضي الله عنهم وظلوا أن الصحابة نقل زوام فقط ينقلون العلم بلا فقه إلى من بعدهم سلام أنف رضي الله عنه الذي سمعتم وغيره كثير يدل على فقه وما أشبه الليلة بالبارحة قبل أيام أسمع ندوة يطعم فيها أحد أدعياء العلم بكبار علمائنا الذين يدعون إلى السمع والطاعة وإلى النظر في حواقب الأمور وإلى العمل بمنهج السلف الصالح رحمهم الله في هذه الأيام فيقول العلماء مشغولون العلماء يعني ربما ساق الشباب العلماء بمعرفة الواقع لأن العلماء مشغولون عن كثير من القضايا هم مشغولون في أنفسهم وربما عليهم بعض الضغوط أن الشباب يدعو العلماء إلى أن ينزلوا إلى الشباب لا يدعو الشباب بالاستقال بالعلماء إنما يدعو العلماء إلى أن ينزلوا للشباب يريد من هيئة جبال العلماء أن تتأبط يعني كتبها يتظهر ترجع وراء الشباب في جبال تورى دورها ما لا يريد هكذا يدعو لأن الشباب يقول يعني عرفوا من العلوم ما لا يعرفه العلماء كما كان عمر بن عبيد يقول على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام والله سمعته قبل البارحة في ندوة والندوات يتكلم طبعا في هذه البلاد ليس في ترافيرا في هذه البلاد يتكلم وكذا لا, لا جالوا نسأل على غيهم نسأل الله عز وجل كما طعب المعتزرة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عملوا بالقرآن والسمى ظاهرا وضاطنا يطعنوا أجعاء العلم ودعاة الفترة هذا الزمان بكبار علمائنا بحجة عدم ذكر الواقع إلى يومنا هذا والحديث نسر الله الأبي الله. كل قوم وارد قال في الحديث حذركم الله أتينا أنس ابن مالك روي الله عنه أقول حذركم الله هذا هو الواجب على طلاب العلم وهذا هو الواجب على عامة المسلمين إذا وقعوا في مسألة المشكلة ومسألة خاصة تخص الرجل في صلاته وصيامه وزكاةه وسائر عمله أم مسألة تخص تتعم الأمة كلها الواجب عليه أن يرجع إلى العلماء الربانيين هؤلاء التابعون رضي الله عنهم لما قامت فتنة الحجاج في زمانهم اختاروا من اختاروا انس رضي الله عنه وهكذا فعل الصحابة رضي الله التابعون رضي الله عنهم لما قامت فتنة القدرية فأول حديث في صحيح مسلم حديث يحيى بن يعمر قال لما خرج معبد الجوهن عندنا في البطرة انترقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجيني أو معتمرين فقلنا لو نقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد فاتنفته أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر أناس من قبلنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم انظر أخي الحبيب إلى هؤلاء الممتدع يعني يظن تدير من الناس أن الممتدع علمانيين أو بعثيين أو شروعيين أو لا علم عندهم أبدا أو لا عبادة عندهم أبدا هذه أحاديث الخوارج متواكرة في وصفهم بالعلم لكنه علم لا يجاوز حلاجرهم في وصفهم بقراءة القرآن لكن قراءته لا تجاوز حلاجرهم في وصفهم بكثرة الصلاة والصيام. لكن نسأل الله العافية. كل هذا لا ينصحه ما دام في قلوبهم شبه من الخروف. انه ظهر الناس من قبلنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يتتربعون مجالس العلم. لكن الثالث يقولون لا قدر وان الامر الف. فقال عبدالله بن عمر رضي الله عنه هما إذا لقيت هؤلاء سأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف به عز الله عمر لو أنه لأحدهم مثل أحد دادا فأنفقه لا تقفل منهم حتى يؤمن بالقبر ثم سارق حديث جبريل المشهور انظر إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم وفهمهم وانظر إلى فقه التابعين رحمهم الله وفهمهم لما نزلت بهم مشكلة الحجاج أنزلوها إلى العلماء الربانيين إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما دخلوا كما يفعل اليوم دعاة الفترة هذه المواقع في الانترنت أو شكوا دولة الإسرام إلى هذه القنوات الفضائية قنوات الفضائية يقوم عليها نصارى ويقوم عليها يهود ويقوم عليها باطنيون يتصل المتصل من بلاد التوحيد من العناء فلان من السعودية ما تريد والمعلق نفراني او ربما كان باطن المسيري كما ترون او ربما كان يهودي او مشبوه او مبتدع او اقل ما يكون فاسق هجابة النساء على الان يا رسول الله العافية لا يعرف مجهور الحال لا يعرف ما دين ما عقودته يقول بالله الخضاة في المملكة العربية السعودية يغلمون القضاء غير خر عندهم علماء منافقين عندهم علماء مداهنون ترفح يعني ما يقع بهذه البلاد المباركة تشكو الى الأسران ولا الى يهوز انجل مسأل الله العافية كانت تابعون الى وقعوا في المشكلة انزلوا هذه المشكلة الى من الى العلماء الربانيين هؤلاء انزلوا هذه المشكلة الى انس رضي الله عنه وهذا هو الواجب شكونا يعني ما يصيبنا من الحجاج الحجاج ابن يوسف الثقافي مشهور بظلمه ومقشه وسبب انضمنا اثر كثيرا من الناس صدر سعيد بن رحمه الله رحمه واسعه مشهور امين لم يكن خليفه هنا كان نقطه جدا جدا جدا ذكر يعني الامام رحمه الله الثاري هذا الحديثه من اجلها الحجاج لن يكن أمي... إماما بمعنى أنه الإمام العام لن يكن خليفة وإننا كان أميرا لمروان بن الحكم ومروان بن الحكم ما ولي الخلاجة باختيار أهل الحل والعقد وما وليها بالنفس لا جلي ولا خفي وما وليها باختيار الخليفة الذي قبله انما وليها بالشيف ولم تجد له ثمن يعني بلاد المسلمين وانما دال له شطر واحد فقط دالت له الشام وما حولها من بلاد العالم الاسرائي وكان الحجاج امير المهاد المغران ثم لما مات المغران الحجاج اميرا من عبد الملك بالنوان وحصل في زمانه من الزتن بينه وبين الخوارج وفتنة القرى ابن الاشعف معه واختر ما حصل منه محاصرته لمكة وضربه لأهلها بالمنجمير وهدمه للكعبة واخبه لعبد الله بن الزبير وهو اولى منه بالامارة في ذات الزمان فقد داعى عبد الله بن الزبير عامه المسلمين داعى عبد الله بن الزبير اهل المدينه وداعاه اهل مكه وداعاه اهل سواد العراق عامه اهل الحل والعقد داعوا الله بن الزبير فعبد بن الزبير في زمانه اولى من الحجاج وماعه في زمانه ومع هذا حصر مكه واخذه وهو جائر بالحرم وقسره وصلبه وحصل منه ما حصل ومع هذا كله لما استفد له الأمر هذا الأمير قال أنس رضي الله عنه وأرضاه اصبروا وكذلك نصية عبد الله بن عمر رضي الله عنه اصبروا وهكذا كان التابعون لهم بإحلام يوصينا كلامي لهم وأتباعهم بأن يصبروا على فتره الحجاج وقال من قالوه لهم لا ياتي زمان الا الذي بعده شر منه فالحجاج لم يكن خليفه ولم يكن خليفه في يوم من الايام على كل مراد المسلمين ولم يختار اهل الحل والعقد بل كان اميرا من خليفه وهذا الخليفة في بداية امره لم يكن اميرا مات مران يعني بعد سنة من امارة ثلاث خمس خسفين ولا عزة ونازالت العجاز خارج ملت بن امية ما استقرت الاوضاع الا لعبد الملك بن مران بعد ما قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في هذا تعرف أن السمعة, أن السمعة والطاعة للإمام الأعظم أو الإمام القطري تستلزم السمعة والطاعة لأمرائه ولوزرائه ولنوابه وأن الخروج على أمرائه ووزرائه ونوابه خروج عليه وأن الطعن على أمرائه ومزرائه وموابه طعن على الإيمان وفي ذلك يقول ابن حجر رحمه الله أول فكرة خرجت في العراق بسبب الطعن على أمراء عثمان فلما هان عثمان رضي الله عنه بسبب الطعن على أمرائه هان عند الناس فخرجوا عليه فقتلوه رأيتم هذه المسألة؟ هذه نسألة جديدة عندنا. عندنا اسمنوا حتى تلقوني على الحوض إنكم سترون بعد أثرة هذه ذكر فيها الإمام البخاري احتمى حديث صحوانا ما هو الجديد في هذا الحديث؟ الجديد في هذا الحديث أن السمع والطاعة للإمام الأعظم أو للإمام القطري فستستمزم السمع والطاعة لنوا به ولأمرائه Wol요زرائه ولعماله كما أنه لا يجوز الخروج على الإمام الأعظم أو الإمام القطري إذاCتد له الأمر ولوضف الخروج على أمرائه ولا على موزرائه ولا على موابه ولا على عماله وأن يطبعن على الأمراء والمواب والوزرائ هو في الحقيقة طعن على الإمام لكنه طعن مبطن طعن ماذا؟ طعن مبطن ولذلك يقول ابن حجر رحمه الله أول فتنة عثمان رضي الله عنه كانت في العراق بسبب الطعن على ماذا؟ على أمرائه وعماله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وَإِنْ تَأْمَّرَ عَلَيْكُمْ عَرْجٌ يعني جاء الخليطة العال ويضع عبد المملك أميرا عليك فاسمع وماذا فاسمع وأطع وهذا الذي حدث لي يعني أبي ذر رضي الله عنه فإنه جاء واحد العبيد كان يعني أميرا فدخل في السمع وماذا في السمع والطاعة إذن بهذا نعرف بطورة هذه الشبهة التي يبثها دعاة الفرقة ودعاة الفتنة ودعاة الخروج في هذا الزمان حيث يقول نحن لا نجعر الخروج نحن لا نسب الإمام وإنما نحن نريد أن يبير هؤلاء العلمانيين نحن نطعم في هؤلاء الأمر الصغار نحن نطعم في مدراء الجامعات نحن نطعم في هؤلاء الوزراء نقول هؤلاء الوزراء وهؤلاء الأمراء وهؤلاء الوزراء الجامعات الإمام هو الذي وضعهم فالطعم فيهم طعم مبطن في من وضعهم وطاعتهم من طاعة الإمام طاعتهم نحن نطيعهم لأن الإمام أمرنا لا بطاعتهم فقد أمر الله عز وجل بطاعة الإمام ليس بأخدث من الحجاج باليوسف إن كان هؤلاء اللعن الأمر أو الوزراء سدنوا داعية من أداعتين المشوشين فالحجاج قتل خلقا لا يحسيه إلا الله من المصرحين بل قتل صحابيا من الصحابة رمي الله عنه الحجاج قتل عبد الله بن الزبير صحابه من الصحابة رمي الله عنه وصلده في مكة وأيه الحاج بسأل الله العافظ الحرم بعد هذا الإرحاج ومع هذا قال أنس العالم الرباني الذي يعني عمله فجئ من الخير وصد لباب الشر قال الصديق اصبروا فلا يأتي زمانا إلا الذي بعده شر منه يقول بعض يعني من درس التاريخ يقول إنك إذا قرأت بعض من جاء بعد الحجات فترحم على الحجات فالسداح يقولون أتل يوما من الأيام ثمانين من بني أمية ثم بسط عليه من الفرش وأثر على هذا الجيل أثر فطور انظر الجبروت اذا سمعت هذا قال الله رحمه الحجاجة اذا سمعت هذا انت قال الله رحمه الحجاجة فانتم هذه قضية معاستم احبته اذا المسألة الجديدة التي نأخذها من هذا الحديث فما أن الواجب على المسلم أن يسمع ويطيع للإمام وأن يصبر على أفطاء الإمام وأفرة الإمام وأن يعامله بما يجه شرعا فذلك يجب الصبر على نواب الإمام وأمراء الإمام ووزراء الإمام وعمال الإمام وأن يعاملونا بالصبر كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وإن جاءوا التابعين رضي الله عنهم هذه المشكلة لهؤلاء العلماء الربانيين للصحابة رضي الله عنهم هو الأجب الإلهي الذي أذب الله أز وجل به خلقه قال الله أز وجل وإذا جاءهم أمر من الأنية والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم يعلّمُ الذين يستنبطونَهُ منهم فأوليًأمرِ inna هم العلماء في القضايا العلمية والأمراء في القضايا العملية العلماء في القضايا العلمية في التتوى في العلم ونحو ذلك والأمراء في القضايا العملية التنفيذية الحدود والجهاد ولحم ذلك من الأمور هذا التغير حجرة الله الذي وقع في الزمان له أسباب كثيرة جدا منها أسباب كونية ومنها أسباب يعني خاصة وفي هذا يقول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما تسبت أي بالناس يليقهم بعض فقط ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ويقول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرونا بأنفسهم ففساد حمان كثير من بلاد العالم الإسلامي له أسباب كثيرة منها فساد الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله ولو رجع الناس يتابعوا إلى الله عز وجل لا يعمل يسر الله أزوي لهم عمل طيب قوله لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه للعلماء في تفسير هذه الجملة أقوال أهمها ثلاثة أقوال لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه للعلماء في هذه المسألة في تفسير هذه الجملة أقوال أهمها ثلاثة أقوال الأول أنه محنوم على الأغلبية انه محمول على الاغلب. اغلب الازمية الناحقة المت... شر من اغلب الازمية المتقدمة. وقد يشد زمان لاحق بخير عن زمان ماذا سادق. اذا هذا الارثان الاول انه حمل على ماذا حمل على الاغلب. يعني اغلب القرون اللاحقة شر من اغلب القرون المتقدمة السالفة لكن يمكن يعث في سنوات خمس سنوات سنوات, سنوات، ربع قرن مصفر ميس سنة عشرين سنة اكبر من السنوات التي ماذا من التي قبلها هذا القول الاول القول الثاني ان هذا يعني محمول على مجموع العصر مجموع العصر المتقدم أفضل من مجموع العصر المتأخر بالنسبة للدين وبالنسبة للعلماء وبالنسبة للعباد وبالنسبة للحكام وبالنسبة للتجار وبالنسبة للزراع ولحو ذلك يعني مجموع ما في هذا العصر المتقدم افضل من مجموع ما في العسر المتأثر افضل ولذلك يقولون عسر عمر ابن عبد العزيز رحمه الله افضل من عسر الحجاج من جهة عمر ابن عبد العزيز لكن مجموع عسر الحجاج أفضل من مجموع أسر من؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله لماذا؟ لأن في أسر الحجاج كان صحابه والعسر الذي فيه صحابه أفضل من العصر الذي ماذا؟ ما فيه صحابه ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين ينونهم ثم الذين ينونهم في البخار ومسلم وبالحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أملة للسماء فإذا ذابت النجوم وأتى السماء ما توعد وأنا أملة لأصحابي فإذا ذابت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أملة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد من غيرها وغيرها فالعصر الذي فيه صحابه أفضل من العصر الذي ماذا ما لا فيه صحابه فعصر الحجاج على ظلم الحجاج بمجموعه أفضل من عصر عمر بن عبد العزيز على عدل عمر بن عبد العزيز لماذا؟ بأن لا تلعصر فيه أولاد فماذا صحابه وهذا اللاعق ما فيه صحابه وإن كان لا يفهم من هذا القول الثاني القول الثالث أن القضية خاصة بالعلم والعلماء وخيار الناس خاصة بالعلم والعلماء وخيار الناس لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه يعني ينقص خيار الناس وينقص العلم بمقف العلماء وهذا مروي ميقوطاً عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وتفسير ألف رضي الله عنه وأرضاه يدل على ماذا؟ يدل على العموم أن الزمان اللاحق مهما كان من بعض أفراده خوراً من الزمان السابق وإن كان في بعض أفراده خوراً من الزمان ماذا؟ اللاحق بعمومه بعمومه وهذا الذي يعني ردهه كثيرا من العلماء وقالوا هذا نراه رأي عينه ان سلح دلد يعني ستب اخر القضية على ماذا القضية على العموم اقول ولا ينمع فساد الدلد وجود الطائبة المنصورة والزرقة الناجية التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم وانها باقية حتى حتى يأتي امر الله حتى يأتي امر الله. اذا فانه لا يأتي عليكم زمان الا الذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم. يعني حتى تموتوا. حتى تلقوا ربكم يعني حتى تموتوا. فما جاء في الحديث الاخر والخطاب لكل جين. كل جين لا يأتي عليه زمانه الا الذي شاء بعده شر منه. حتى تلقوا ربكم وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تلقوا ربكم أو إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا حتى تلقوا ربكم يعني حتى تموتوا سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم ومعتم النبي صلى الله عليه وسلم لولا لم يقبل أنس رضي الله عنه هذه الجملة مصار الحديث موقوف على أنس رضي الله عنه وله حكم رفع لأن هذه الأمور الغيبين لا يأتي السحاب رضي الله عنه بها من عند نفسه وإنما لها حكم رفع لكن أنس رضي الله عنه بخطورة السلام الذي جاء به وخطورة الفتنة القائمة زمن الحجاج دين الناس ان هذا الحديث ليس اجترادا من عندي ان امري اياكم بالصبر على ظلم الحجاج وجوره ليس من عندي وانما سمعته من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فدل هذا على علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم حيث يخبر بالأمر من الأمور المستقبلة فيقع كما أكبر صلى الله عليه وسلم وفي هذا على أنه ما في دأس على الإنسان يقول سمعته من نبيكم او صلوا على نبيكم او سنة نبيكم بعض الناس ينكر على بعض الخطواء اذا قال الا فصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم هذا تعبير ما فيه بس يقول ليش ما يقول على نبينا يعني ما نبينا هو ثم نبينا هذا أسلوب استخدمه يعني وإنما أتي هذا الرجل من العجمة ها؟ من العجمة أتيت أسلوب عادي استخدمه الصحابة يغني الله عنهم وأرضاه سمعناه في بعض البلاد يستشكلون على بعض الأعمة الكبار لماذا يقوى لا وصلوا وسلم على نبيكم محمد هذا جمع استخدمه أنكر على أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت تريد أن تنكر على هذا يا أمي أمي حطير. حطير. إلى الحذرة من الله, الله. هذه المسألة استبدناها يعني من هذا الحديث الجديد غير قريف الصبر والأثرة كما أنك تصبر على الإيمان كذلك تصبر على يعني عمال الإيمان صبر قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيد عن الزهري قال ح وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاد عن هند بنت الحارف الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزع يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن؟ وماذا انزل من الفتن من يوقظ سواحد الحجرات يريد, لي... يريد ازواجه لكي يصلين يسل... رب كاسية في الدنيا عارية في الاخرة وعن هذا الحديث مر معنا حذركم الله يعني شبيها له في باب غير من العربي من شر قد اقترب وهذا مثله سماما فالنبي صلى الله عليه وسلم أصبر عن طريق الوحي لأن الله عز وجل يعني أنزل على أمته يعني أنواعا من الفتن يعني وهذه الفتن متنوعة قد يكون قد تكون فتنا خير وقد تكون فتنا ظاهرها ماذا ظاهرها شر هذه الفتن متنوعة ولذلك سبح النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى بقوله سبحان الله ماذا انزل الله من الخزائن وجعل يعني الفعل يعني يعني الفعل ونكر فاعل الفعل في قوله انزل كأن هذه الخزائل نزلت نزل منها خير لذلك نسب الإنجال إلى الله عز وجل وجعل الفعل ولم ينكر فاعل الفعل في قوله أمزنا الأخرى يعني يدل على تنبيه الله عز وجل فأنها من ظاهرها ماذا ظاهرها شر وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك بل ومثل قول الله عز وجل فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه صار الفاعل ظاهرا فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه, ربه فأكرمه ونعمه أما الأخرى وأما إيش إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه لم يذكر هنا يعني الفاعل ظاهرا وهذا يعني أسلوب عظيم جدا هكذا, الله خير. هكذا يعني هنا والله أعلم يعني في هذا حذركم الله في هذا الحديث ثم قال صلى الله عليه وسلم من يوقف سواحد الحجرات يريد أزواجه صلى الله عليه وسلم أيضا مر معنى هذا أن من السنة يعني الرجوع من الله عز وجل وقت الفتن من السنة الرجوع من الله عز وجل وقت الفتن لقوله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا فقطع الليل المظلم وقوله صلى الله عليه وسلم بادروا بالعمل فتا وقوله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كنجرة إلي وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزده أمر دعا إلى الصلاة وإذا وقع في الأمة أمر هذا الصلاة جامعة إذا وقع في الأمة أمر وسير أو كبير دعا إلى الصلاة ورد ما خطب الناس هذه هي السنة ليس في المظاهرات من السنة وليس الخروج إلى الشوارع من السنة وليس رفع الرايات العمية من السنة وليس التفجير والتكسير من السنة هذه سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لما رأى كبرة البتن التي نازلت تلك الليلة أمره ما يعني احد خدمه ان يقبر ازواجه رضي الله عنهن وارضاهن ليصلين وامره هنا وإن تناول له النبي الاسم فانه يتناول الامه كلها رجالا ونساء إذا اذا حجب الامه امر من والامور جنب غير أن ان يدعو والصلاه جامعه وأن يخطبهم وأن يذكرهم بالله عز وجل ليخبرهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الثلاثة يعني أما أنا فأقوم ولا أنام وأنا يعني أعصوم ولا أفضر وأنا لا أنت حمس دعا الناس خطبهم وقال ما دالوا أقوام يقولون كذا وكذا أما إلا أعلمكم وأطاكم وأخشاتكم الله أنا وأنام وأنا وأقوم وأصوم وأفضر وأكل نحن وانشح النساء فمن رغب عن سلتي فليس مني. حاشية معاش والأحدة خطيرة جدا جدا حاشية. اتي ببعض السحابة رضي الله عنه وقد شرب الخمر مرات فحد فقال بعض السحابة فعل الله به ما اثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا فما علمت الا انه يحب الله ورسوله اشو هذا الرجل صحابي اسلم كبيرا والخمر نعوذ بالله منها اذا اعتادها الانسان يصعب عليه جدا ان يفارقها ولذلك رب الله عز وجل على صحابة على شرخ الخمر بالتدريج حتى كان آخر فهل أنتم منتهون وكانوا قد تربوا قالوا انتهينا انتهينا أن هذا أتمن كبيراً وكان من اهل الجابية وما استطاع ان يترك هذا الخبر لانه كان كبيرا والمعسيته ومعسيته رضي الله عنه نقطة في حسناته ولا فينا صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم مستطاع استطاع ان يترك هذا الخبر وما عن النبي صلى الله عليه وسلم شب هذا الرجل لله ورسوله ان يقيم عليه الحج كلما سكر اتى به النبي ساقام عليه الحج تضربونه بالجريب لأنه لا تيسر ثم يقوم إلى بيته حكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أربعين أو نحوه أو ثمانين والمسألة حذبكم الله معلومة يكتب الفقه شاهدي هنا النبي يقول لمدن خمر لا تشبه ما عليس إلا أنه يحب الله ورسوله وشباب ثلاثة من الشباب يقول يصلون الليل كله ويصومون النهار كله ويترهبون يقول الراوي فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال ما دالوا أقوام يقولون كذا وكذا أنا إنا أعلنكم وأتقاكم الله أنا أنا إني ألام وأقوم وأصوم وأفطر وأكل اللحم وأنك حمسة فمن رغب عن سنة باء ليس مني سبحان الله العظيم إيش هذا المؤمن العجيب يا أعبتي لماذا ما أسرى الأحبة لأن تلك معصية أما هذا منهج جديد تلك معصية لكنه ما خرج بها عن أهل السلة والجماعة أما هؤلاء أرادوا أن يخطوا منهجا جديدا يخالفون فيه سلة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والصيام والزهد. ولذلك قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. لاحظت والفرق معاه سيدا حزبا إذن بهذا تعرف خطأ كثير من الفوق الإسلامية والأحزاب الموجودة اليوم ودعاة الفتنة الذين فارقوا سنة النبي صلى الله عليه وآله بإحداث مناهج جديدة في الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن الملكة وفي التأثيل العلم الشرعي ويركزوا على المعاصي وكبروها وضخموها وقالوا وقالوا وقالوا وكثروا المجتمعات بالمعاصي وكثروا الاثواب بالمعاصي ولذع الودع من الطاعه وسارق الجماعه ولذع البيعه من علاقاتهم بسبب المعاصي نقول ما جئتم به هو المنكر هذه المناهج التي زعمتم ان بها خير من النبي صلى الله عليه وسلم ليس أن جعوة النبي لست لاضحة النبي ولمدخل الناس في دين الله افوازا بسبب منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومعامل النكتات على قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله فاذا ساعدوا اعطينا عرف الله فاخبروا من الله طلب عليه الخمس طلوات في اليوم والليلة. اذا معاش هنا وقت مهم جدا, جداً جدا لا يخرج الرجل عن منهج اهل السنة والجماعة بالمعفية ولو كانت كبيرة ولو كان مصرا على الكبيرة وانما يخرج بخط منهج جديد وان كان من اعدد عباد الله ولو كان هذا المنهج زيادة في التعبض او في التقشف فانا او يعني الاختصاد في السنة خيرا من التهاب في البدعه ولا بدع ولا بد صاحب البدعه الشهاده صيابا وصلاه ان ازداد والله بدعه لذلك اذا قالوا لك يا اخي ما هي الشعب نعيم بعضنا بعضا في اختلافنا عليه ويعبر دعمنا بعضا في اختلفنا فيه نقول ما ماذا لن يعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو خير منا ومنكم أولئك السحابة رضي الله عنهم وارضاه لماذا ما قالوا على شباب سنون خذ منهم يعينوا بعضنا بعضا لماذا قال ومن رغب عن سنته فليس مني من رغب عن سنتي القضية أنت عبد لله عز وجل مؤمور بتجريب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله ومن أحسن قولا ممن جاء إلى الله يقول الإمام محمد بن عبد مهاب رحمه الله ما أشد هذه الآية على الدعاء فإن كثيرا منهم من نفسه وهو يظن أنه إلا ما يدعو من الله رأيت كيف وكيف تساعدني في غيرها خلاص نتفق نرعونا واحد ونبينا واحد وخلتنا واحدة وتأكل زبايحنا وتأكل نبيحتك وكل ربنا حمد أن يطبخ الفلان خلاص ما شاء الله سبارك الله طيب لماذا عبر النبي صدر الصحابة صحابة, صحابة. ما قال لهم أعذرهم بصحبتهم ليش ذات قال حاطب أبي بلتع قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بجر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد وفرت لكم حاطب أبي بلتع يكاسب أهل مكة يخبرهم بجر النبي صلى الله عليه وسلم لهم ومع هذا فقط يسأل النبي ما حملت على هذا يا حاطب قال والله ليس كفر بالله ولا رسوله. وانما انا من المنسق في قريش. فاردت ان اتخذ عندهم يدا. قال عمر اذا لي ان يدني. قال انه سهد بدرا. اللي سهد بدرا ما يدفعون ولا ينافقون. بس اراج النبي قصة يذبح. وان هؤلاء لا, لا يرتدون ابدا ولا ينافقون. كما يقول هؤلاء الرابض حاشا همك الله. انه سهد بدرا. يعني هذا لم يرتد. ولم يكاتب اهل مكة نفاقه. ولا خيانة من الله ورسوله. لكنه لا رأينا. رأى ان يخدمهم في هذه القضية. فيكون له عندهم عندهم عليه له عليهم يدن يحفظون به اهله وابناءه والزواج ليس شتى انه مجملة ماذا نبخلة واحد حاطب ما يقال له ولا تلم وهو يكاتب العدو وهذا يدمن صمر ولا يقيله ولا كلمة وتلك التي ذنبت ولي الله عنها وأرضاها فتابت تلك التوبة التي لقسمت على أهل النبيين لو سعتهم. ما يقال لها ولا كلمة ولا كلمة واعقب لا تتكلم ولا. إنها تابت ثوبة لو قسمت على أهل النبيين لو سعتهم. ثم يأتي فحابة يسلون جان ما يقال له شيء ومجرم خمر ما يقال شيء ومن يكاتب الأعباء لا يقال له شيء وما تسلون ووصومون يتراهبون يسلون رأيتم يا الفرق في الخطأ في المنهج نعم هذا خطأ المنهج يلزم منه مفارقة سلة النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما يلزم منه يلزم منه أنا إن أعلم منك يا رسول الله أنا إن أتقى منك يا رسول الله أنا إن أخشى منك من لله يا رسول الله والله هذا هو الذي ينذبه هذه الجماعات الضالة البدعية اليوم اللي قال لها قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول وهي مسردون على مخالطة الملهج لا على المعاصي حاشا لكن نحن لا نجمهم بلا ذنهم لكن لكم الفرق بين الخطأ المنهجي وبين الخطأ ماذا؟ الخطأ سواء كان معطيا أو كان سبيرا من الفداع إلى الاتصال بالعدل وإنكم الفرق معاش ولا حبة لذلك عرضوا عليها بالنواد لذلك باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب لذلك باب فضل لذلك باب فضل التوحيد وما يكثر من الزناب يتنى آدم إنك لو نقيتني بقراب الأرض خطايا من الأرض خطايا ثم جئت لا تشرف بي شيئا لجئتك بقرابها لغزرة ولذلك ندعو للتوحيد يا ناس لو واحد وإن يأتي الله بك رجل واحد خور لك من حول النعن وهذا الله يتنقلون سلام الاسلام ونصر ولا ينتصر ماذا كسر ولا كنت تشرف خبطه نرى ترقمنين وره الله يشوا ها ترى مرينا او اتباع الرعاع لا خير فيكم اتباعكم لناع هذا له النبي صلى الله عليه وسلم وهذه دعوته حملها انه اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم إذن معاشر الأحدة هنا حذركم الله لأن هذه الوقفة المهمة جدا في قضية السنة والتلفتن الرجوع إلى الله ودعاء الله عز وجل أن يرفع ما نحن فيه والإمام يأمر باجتماع الناس وبطلاة الناس وبدعاء الناس وبقنوط الناس يأمر الإمام بهذا وعلى الناس أن يسمعوا وأن يطيعوا لأن هذا أمر بطاعة الله عز وجل لا أمر بمعصية الله عز وجل ومن عصى أميري فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى الله يوشق الله وأن يأخله لا حول ولا قوة إلا بالله فبهذا نعرف خطأ شديد من أئمة المساجد اليوم الذين تركوا سنة وبيلسة أولا ثم طرفوا أمر السلطان الثانية السلطان قال نقلت الآن في هذه النازلة التي نزلت فينا نازلة الخوارج فيطرفوا ما يطمسون قال دماءنا بلعش ما عليش. لكن دماء تربورة أو تغير يختلف ذيك أما دماء أهل التوحيد هذا دماء لا لها بواسر هذا هو الجهل نسأل الله العافية إذن السنة وقت الفترة يلقوا رجل للشوارع ولا المظاهرات ولا حمل لافتات ولا رفع الرايات العملية وأخطر من هذا أن يخرج المسلمون في بلاد الكفار وتظاهرون مظاهرة مشتركة يهودي ونسان وعلماني وشروعي وكاسية عارية وشيخنا ومعية وحضر من أحبار اليهود وقشش وكش المصارى وشيخ محمحم ومحمى مع بعضهم غبان مرا كاسية عارية وورا مرا كاسية عارية يسعى كاسي الإسلام لا سنة ولا عقل ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا عد إلى سلم من الضرب والبريض والتبسير والإفساد ومن السرقات يسرق المحفظة في جوالك فسأل الله العزية إيش هالا التقليد يستبعوننا فيما من كان قبلته والأسد الشديد بعض دعات هذه البلاد يدعو المظاهرات يقل انتهى يعني وقتل الإنسان ليش؟ ونجرد ونجرد ونصنا يعني اجبا من الشيوعيات في موسكو الشيوعيات خرجنا لطلاتنا السحابيات لا خرجنا والذي ما امر السحابيات يخرجنا هذه قضيتنا دولنا قدوة رجع راجع نفسك دولنا قدوة في الفتن والسلم ها قال اخذ علينا عدائعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في ما شطنا وما كرهنا واسرنا ويسرنا علينا هذا ما شطنا ما هذا قال فأمروا تواحد الحجر المسلمين. فاذا وقعت في مشكلة ومسمون الله عز وجل ويرفع وقف الضراعة. اتى والله يرفع عنا وعنهم. سلام عزيزكم الله. لا تقليد الكفار والذروج مدر الهنز الرعاح. لا ننشي ونصره. رايات العلمية يستغلوها اهل الجدع. ولذلك انظروا انتم الان الى هذه المظاهرات التي تقوم في بلاد العالم الاسرائي اكبر رايات المرفوعة. راوات أهل البدع الذين هم في الحقيقة أذروا على الإسلام من اليهود والنسارى فوالله ما ذاق الإسلام من اليهود والنسارى وعشار ما ذاق من ضررهم على الإسلام وأنتم إن شاء الله يوم الأيام في مظاهرة شوفواها بلت الله فيكم شوفوا الراوات المرفوعة راية مين لا يتعجب الشيطان ها نعود حضركم الله ورعاكم إلى قولهين في يصلينا رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة الحديث عن هذه القضية في الحقيقة يقول جدا جدا ولذلك أرى عني أرجعه إلى رأيتم هذا حضركم الله للدرس القادم لأن أنا الحقيقة وقفت مع بناتنا وأمهاتنا يقول ألبتوا سماحتكم بأن حد الخمر يجعب بالجريد فقط وليس بالنعال ألا هو صحابي جليل أقوى الحدود بالناضي هكذا كان عزدك الله هو جلد أو ما جلد الله أعلم شيء جلد لكن الجلد هكذا ذكر الفقه أنه يجعب بالمتيسر لا كان هناك يعني ترتيب مثل هذا الترتيب عزدك الله وليس معنى هذا أن نبعنا بالصحابي رضي الله عنه وارضاه ونحن بينا أن خطأه نقطة بالنعال في اي شيء الا قبل هي صحبته وما بعده ان كنتم ان فيه روحي حاشا وكلا وابراء الى الله من من فيه يقول الله ورعات الظاهر اننا نرجئ الحديث ان وبتاسيه العاريه لان القضيه فيها وقفات لاني اخذناتنا واخواتنا النساء ومع ابنائنا وازواجنا الهلات لا ولاهات امر النساء والله انا محمد الله عليه وسلم على نبينا محمد الله الشيخ خير الجزاء وعظم له الأجر والتواب وجعل ما قاله في موازين حسناته إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين يشكونا ولا يشكرني